119. الذين يقيمون الصلاة وَيُؤْتُونَ ويؤتون وَهُم وهم بالآخرة هم يوقنون 110. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون 111. أولئك الذين لهم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 أَنَسْتُنَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَادُونَ فَلَمَّا جَاءَ أَهْلُ نُودِيَةَ أَنْ بُورِكَ النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألقي عصاك فلما رأاها تهتز كأنها جان ولا مدبرا, ولا مدبرا ولم يعقب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 وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ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 قالت نملة تني يا ايها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها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 وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَآءَ فِي السَّمَاوَاتِ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 İzhabbi kitabı həzi, fəalqih iləyəm, thum təvələ anəhəm, fəanvur məzə yərəjəyəm. Qalat yə ayyuhəl mələq, inni ulqy iləyə kitabun kərim. İnnə həmin سليمان وان انه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلو علي واتوني مسلمين قالت يا ايها الملأ افتوني في امري ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد 125. والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين 126. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون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 قال لك رولها عرشها لنظر اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون فلم ما جاءت قيل ها هكذا عرشك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 119. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون 110. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم 119. قالوا اطيرنا بك وبمن معك 110. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون 111. وكان في المدينة تسعة رهض يفسدون في الأرض ولا يصلحون قَالُوا تَقَسَّمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ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 وَأَجَينََّينَ آمَنوا وَكَانوا يَتَّقُون وَلُوقًا إذ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأتُونَ الْ الفاحِشَكَ وَن تُ تُ بُصِرُون أَإَِّكُم لَلتَأتُونَ الِّجَلَ شَهُْوَثَن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 فَأَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آ اللهَّهُ خَيْرٌ أَمَّ يُشِْكُون أَمَّن خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَضَّ وَأَن زَلَلَكُمْ مِنَ السَّمائِمَا أَنْ تَأَنبَتْناَا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 أَمَّنْ جَعَلَ الْأَذْقَرَ رَوَا سِي وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۚ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ أَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ ۗ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلِ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ أٰيَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۖ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثم يعيده. وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ أَئِلهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إلا الله. وَمَا يَشْعُرُونَ أَنَّ لَا يُبْعَثُونَ بَلِ الدَّارُكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ دَلَهُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَئِذَا كُنَّا تُرَابًا وَأَبَاءَنَا أَئِ 126. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا, إن هذا إلا أساطير الأولين 127. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين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 وَإَِّ رَبًاكَ لَذُ فَضْل عَلَ النَّاسِ وَلَك أَثَّرَهُم لا يَشكرُون وَإِنَّ رَبكَ لاَا يَعمُ م تُكِّ صُدُورهُم وَماَا وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِينَ فِيهِ اخْتَلَفُونَ 124. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين 125. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم 126. فتوكل على الله إنك على الحق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 وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّنَّ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهُ قَالُوا أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِنَا وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا علما. 117. ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون 118. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون 119. ألم يروا أنا فِيهِ الليل ليسكنوا فيه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 114. وأترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون 116. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يوم ايد امنون ومن جاء بالسيئه فكبه وجوههم في النار فكبه وجوههم في النار هل تجزون الا ما كنتم تعملون